アサラモアレイコンワラハマトラハバカトウィスミルラハマンイルラヒームアルハンドリラヒラブルアレミンウォッサラトウォッサラモアララソウルヒルカリー おはようござい k i ハ فظه الله تعالى بالمدينة المنورة ب ا ل ج ب ا ل الراحمون جرحمهم الرحمن ارحموا من في ا ل أ ر ض جرحمكم من في السما ء ها و أ ج ا ز ن ی الشيخ ا ل أ ل ا م ة المحدث ر ب ي ع بن ه ا د ي عمير ا ل م د خ ل ي حفظه الله تعالى وهو ي ر و ي ه و أ ا ب ل ح د ي ث ا س م ع ه من الشيخ ا ل أ ل ا م ة ハム ود بن عبد الله بن ح م و د تواجري بأسانيده المتصلة المذكورة في نهج البدي. ثانيا الحديث المسلسل بالمحبة وهو ع ي ض ا أ ر و ي ه من شيخنا الأعلام ة المحدث ربي بن ح ا د ي عمر المدخلي ثم المدني المكي وهو يرفي عن الشيخ أحمد بن جهية النجمي بأسانيده المتصلة إلى الشيخ. カラー・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アアブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アアブ・アブ・ブ・アアアブ・ブ・アア やまあ ad、におひっ بك فقل、あらわに ي کا کا کا ا ا لا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي روايه ابي داود、やまあ ad、わ الله におひっ بك اوثيك يا まあ ad لا تدعن في دبر كل صلاة تقول、あらわに ي لا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك あイアン ا イ أ, إ خ ا آ ا ا ا و イ ن ا س ل イ ل, س ل, س ل م ا イ ا ل ف イアンアイアンアイアンアイア و アイアンアイアンアイアンアイアンアイ ك ンアイアンアイアンアイアンアイアンアイアンアイアンアイアンアイアンアイア ا アイアンアイアンアイアンアイアンアイアンアイアンアイアン ا イアンアイ م ンアイアンアイア ص アイ ا ンアイアンアイアンアイ ل ンアイアンアイアンアイアンアイアンアイアンアイアンアイアンアンアイアンアンアイアイ مشايخ ا ل أ ج ل ة الكرام كما أ ج اجازني ز ن شايخان المذكوران ي كما أ شيخان المذكوران الدمشقي والمدخلي فزادكم الله علما وعملا ص ا ل ه ا وهياكم الله حياه طيبه والحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته واشاء الله تعالى هذا قد قرأ علينا قد قرى شيخنا المقبال محمد بن عبد الله الشجاع حفظه الله المسلسل بالأولية どうやら、あなたはあなたはあなた アンアブディラゼィブン・ウ ا リオラー・ディハルビーアンアビー・ウォリオラー・イブン・アブデ ل ラー・ディハルビーアンリ・アラマ م アビー・トーヘリ・ブン・イブラーヘン・アブ ا ل ヘン・アブ・アブ・アブ・ア ا アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・ア بن م アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・ア و ア ا アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・ ب ブ・ ا ブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・ア و حسن ا ل ع ج ブ・ م ブ・ أ خ ب ر ن ا عالي المعمر ا عبد الملك بن عبد ا ل ل ذ ي ف بن عبد الملك ا ل ع ب ا س ي ا ل أ ح م د ي و ز ا د ا ل ع ج د بن ع ا ل ف ق ي ه ل ع ب ي بن ا ل م ط ي ر ب إ ج ا عبد ا ل م العبد م ن مفتي قطب ا ل د ي ن م ح م د بن ا ل ع ل ا ل د ي ن ا ل ن ه ر و ا ل ي ا ل أ ص ل ا ل ل ا ر ي ا ل م و ل ع د ا ل م ك ي أ ن و ا ل د ه العبد بن ع ب ي الملك العبد بن ا ل ش م س م ح م د ا ل ق ج ر ا ت ي ا ل ن ه ر و ا ل ي ثم ا ل م ك ي وهو يرويه ب أ س ا ن ي د ه م ت ص ل ة ب س م ا ع ه ا ل ف ر ب ر ي وقال أ خ ب ر ن ا البخاري قال حدثنا خلاد بن يهيا قال حدثنا م ش ع ر وهو بن كدام الكوفي قال حدثنا كتاده وهو بن دعامه السدوسي قال حدثنا ز ر ا ر ة بن أ ب ي أ و ف ا وهو أ ب و حاجب ن البصري ق ا ض ي ه ا ان ب ي هريره رضي الله تعالى عنه يرفعه إ ن الله ت ج ا و ز ل أ م ت ي عما وصفت به صدورها أ و حدثت به أ ن ف س ه ا ما لم تعمل أ و تتكلم وكذلك ي ر ب ي الشيخ الفاضل جميع المسلسلات ا ل م ع ر و ف ة عند أ ه ل الحديث فحفظ الله تعالى ا ل شيخنا ا ل ق ا ض ل وجزاه خير الجزاء و ا ل آ ن أ ر ي د من الشيخ قاسم ظ ا ه ر أ و من الشيخ أ ب و مريم المصري حفظه م الله أ ي ه م ا يشاء أ ن ي ق ر أ على الشيخ النببي بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ت ف ض ل لكم اللاقت والسلام السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته بسم الله و ا ل ح م د ل ل ه و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على ر س و ل ا ل ل ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و ع ل ى آ ل ه و ص ح ب ه و س ل م ا م س م ا ت و ا م س ا ت و ا ل م س ل ا والمسلمات ل م س ل ا ت و ل م س ل م ا ل م س ا ت والمسلمات و ا ل م س ا ت والمسلمات و ل ل م و ا ل م س ل و ا ل م ل ا ت و ا ل م س و ا ل م س ل ا و ا ل م ه ا والمسلمات و ا ل م ا ت و ل م ل م ا و ا ل م م ا ت و ل ا و ا ل م م ا ل م ا و ا ل م ا ت ل م ل م ا ت و ا م س ل ا ت والمسلمات م س ل ا ت ا ل م م م بالاسناد إلى الى إ م م رحمه ا النووي الله ا ل ت ع يقول بسم الامام ل ه ل ر ح ن ل ر ح ي النووي ح م م د لله ل ل رب ا ا ع ي ق ي م م ا ا ل س ا ا ت و ل أ ر ض ن م د ب ر الخلائق أ ج م ع باعث ي ن الرسل صلوات ا ل ل ه و س ل الله م ه ع ي أجمعين ه م إ ى المكلفين ب د ا ي تعالى ه م وبيان ا ش ر ئ د بالدنائر أحمده ي الخطئية البراهين ن وواضحات ل ع جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأسأله فضله و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله الواحد القهار الكريم الغفار و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أ ف ض ل المخلوقين المكرم ب ا ل ق ر آ ن العزيز ا ل م ع ج ز ة ا ل م س ت م ر ة على تعاقب السنين وبالسنن ا ل م س ت ن ي ر ة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم و س م ا ح ة الدين صلوات الله عليه وسلامه وعلى سائر النبيين و آ ل كل وسائر الصالحين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 وفي ر و ا ي ة أبي ابن ل د ا و ك ت له ي و مسعود القيامة شافعا وفي رواية ابن سعود قيل له ادخل من أ ي ابواب ا ل ج ن ة شئت وفي ر و ا ي ة ابن عمر كتب في ز م ر ة العلماء وحشر في ز م ر ة الشهداء فاتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه فقد صنف العلماء رضي الله عنهم في المخنفات فأول العلماء الله هذا الباب ما لا الله المبارك التوصي العالم الرباني كثرت علمته على أسلم حديث يحصى عنهم عبد أنه وإن من من صنف بن بن طرقه فيه رضي ثم محمد ثم الحسن بن سفيان ا ل س بن ن وقد ي الآجري إبراهيم الأصفهاني قطني والحاكم وأبو وأبو والضار بكر بكر بن محمد ط ن نعيم ي والحاكم وأبو وأبو ب ع ا ل ل ر ح م ن ا س ل الماليني الصابوني الله م واثمان ي وأبو وأبو وعبد سعد بن م ح م د ا ل أ ن ص ر ي البيهقي وأبو وخلائق يحصون بكر لا ا ل من م ت ق د م ي ن و الله م ت استخرت أ خ ي ن وقد ا ل تعالى في جمع أ ر ب ع ي ن حديثا اقتداء بهؤلاء ا ل أ ئ م ة ا ل أ ع ل ا م وحفاظ ا ل إ س ل ا م وقد اتفق, اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث ا ل ض غ ي ف في فضائل الاعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم بل على قوله صلى الله عليه وسلم في ا ل أ ح ا د ي ث الصحيحه ة لابل الو جساiero cepطويا ش د ندر فأداها الدين الجهاد الزهد الآدام منكم وقوله صلى الله عليه وسلم امرأة سمع مقالتي كما سمعها ثم من العلماء من جمع وبعضهم وبعضهم وبعضهم وبعضهم وبعضهم الأربعين وكلها الغائب الله الله فوعاها القروع الخطب وقوله صلى عليه أصول صالحة مقاصد في في في في في في رضي الله قاصديها عن وكل ق د رأيت جمع أربعين أهم جمع من هذا ه وهي أربعون حديث ا منها ج جميع ت م م ل على ذلك وكل ة حديث ق ا ع د ة ع ظ ي م ة من قواعد الدين وقد وصفه العلماء ب أ ن مدار ا ل إ س ل ا م عليه أ و هو نصف ا ل إ س ل ا م أ و ثلثه ونحو ذلك ثم ألتزم ومعظمها مسلم محذوفة الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري مسلم. وأذكرها الأسانيد البخارية ليسهل تكون في في حفظها صحيحة صحيحي هذه ويعم الانتفاع بها إ ن شاء الله تعالى ثم أ ت ب ع ه ا بباب في ضبط خفي أ ل ف ا ظ ه وينبغي لكل ر ا غ م في ا ل آ خ ر ة أ ن يعرف هذه ا ل أ ح ا د ي ث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت وذلك التنبيه القاعات ظاهر الحمد عليه على جميع وذلك ظاهر لمن وعلى الله اعتمادي وإليه من واستنادي تذبره وبه تفويدي التوفيق والنعمة والعصمة حفص الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي المؤمنين خطاب رضي الله عنه قال س م ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن م ا الاعمال بالنيات و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إ ل ى الله ورسوله فهجرته إ ل ى الله ورسوله ومن وامرأة إلى ما إليه رواه أبو وأبو النيسابوري ما إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل رهيم المغيرة مسلم مسلم كانت لدنيا ينكحها بن بن ابن ابن ابن وأبو الحسين مسلم بن ابن يصيبها هاجر الله البخاري الحجاج القشيري هجرته فهجرته إليه بردزبة إلى عبد في ي ص ح ح ه م الحديث ا ذ ي ن هما أ ص الكتب, الكتب المصنفة ا ل ح الثاني عن عمر رضي الله عنه أ ي ض ا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع ل ي ن ا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أ ث ر السفر ولا يعرفه منا أ ح د حتى جلس إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ س ن د ركبتيه إ ل ى ركبتيه ووضع كفيه ت على فخذيه وقال يا محمد أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ س ل ا م ف قال رسول ا ل ل صلى الله ه ع ل وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله رسول الله وتقيم... وتقيم الصلاة وتؤكي الزكاة ي وتقيم وتؤكي ه تشهد وأن وتصوم و محمد رمضان وتحج البيت أن أن ت ح ج ا ل ب ي ت إ ن ا س ت ت ط ع إ له ي س ب ي ل ا ق ا ل صدقت قال فعجبنا ل ه يسأله ويصدقه قال ف أ خ ب ر ن ي عن الايمان إ ي م ن أن تؤمن قال بالله وملائكته ا ورسله ل وكتبه و و الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال、صدقت. قال ا ل خيره فأخبرني وشره وتؤمن عن صدقت إ ح س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 ثم يكون علاقة م ث ثم ل ذلك يكون م ض غ ط ا مثل ذلك ثم يرسل إ ل ي ه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب أ ر ب ع كلمات بكتب رزقه و أ ج ل ه وعمله وشقي أو و سعيد ف او ل ل الذي لا إله ليعمل بعمل أهل ه غيره الجنة حتى ما ي إن أحدكم حتى ك ن بينه وبينها ي إلا فراع سعيد ب ق ل ه أهل الكتاب النار فيعمل بعمل ف ي خ ل ه ا وَإِنَّ أ َ ح َ د ََ ك ُ م ْ ل ي َ ع ْ م َ ل ُ بَعْمَلِ أَهْلِ ا ل ْ ج َ ن َ حَتَّى ّ ة ِ م َ ا ي َ ك ُ و ن ُ ب َ ي ْ ن َََََ ه ه ُ و ب ي ْ ن ا إِلَى َ ذ ر ا ع ف ََ ي ْ ب ُِ عَلَيْهِ الله ْْ ك ََََ ت ا ب ُ ف ي ع م ُ ب ع ْ م َ ل ِ أ َ ه ْ ل ِ ا ل ْ ج َ ن َََّ ة ِ ف ي د ْ خ ُُ ل ه َ ا ر َ و َ ا ه ُ ا ل ْ ب ُ خ َ ا ر ِ ي و َ م ُ س ْ ل ِ م ُ الله ح د ي ث ا خ ا م س عن أ ا ل م م أم ؤ ن ع ب ى الله عليه ا ئ وسلم ا ل نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الحلال بين و إ ن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات ا س ت ب ر أ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي ي ر ى حول ا ل ح م ا يوشك أ ن ي ر ت ع فيه أ ل ا و إ ن لكل ملك ح م ا أ ل ا و إ ن ح م ا الله م ح ا ر ب ه أ ل ا و إ ن في الجسد م ض غ ة إ ذ ا صلحت صلح الحديث السابع عن أ ب ي رقيه تميم بن أ و س الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله صلى عليه وسلم قال الدين ا ل ن ص ي ح ة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله وعامتهم ل ئ م رواه、مسلم. الحديث السامن مسلم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 عن أ ب ي هريره عبد الرحمن بن ص خ ر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أ م ر ت ك م به ف ف ع ل و ا منه ما استطعتم ف إ ن م ا أ ه ل ك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على أ ن ب ي ا ئ ه م رواه البخاري العاشر عن أبي هريرة رضي رسول أمر أمر ومسلم وسلم وإن الحديث الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين عنه عليه صلى يقبل أبي طيب به عن إن ف قال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أ ش ع ث أ غ ب ر يمد يديه إ ل ى السماء يا رب يا رب رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه لذلك يستجاب الحديث الحادي أبي علي أبي بالحرام بن بن طالب فأنا الحسن مسلم محمد عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب ص ب ت رسول الله صلى الله عليه وسلم و ر ي ح ا ن ت ه رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما ي ر ي ب ك إ ل ى ما لا ي ر ي ب ك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح الحديث, الحديث الثاني عشر عن أ ب ي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا الحديث الثالث عشر عن أ ب ي ح م ز ة انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه النبي الله صلى وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه أ ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم الحديث الخامس عشر عن ابي هريره رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر خيراً أو ليصمت أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن فليقل بالله البخاري أبي ليصمت فجكر الآخر أو تغضب ضيفه رضي مسلم الحديث السادس تردد عشر عن عنه عليه صلى تغضب شداد بن أ و س ن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب الإحسان فإذا وإذا فأحسنوا فأحسنوا الثامن عن جندب بن جنادة الله القتلة الذبح رواه الحديث وجل على كل شيء فإذا قتلتم القتلة وإذا وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم شفرته ذبيخته عز عشر كتب أحدكم ذبحتم أبي شيء ذر جندب ابن جنادة الحديث ا ابن جنادة ن د عبد ب وابي ل ر م معاذ بن رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عيثما تمحها التلمذي ن ابن عن كنت الحسنة الناس حسن عليه الله الله الله قال اتق الله واتبع السيئة تمحها وخالق جبل بخلق رسول صلى رضي وواهو وقال حديث حسن وفي بعض نسخ حسن الحديث التاسع ح د ي ث ا ل عشر عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام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 وفي و ر الحديث ي غير ة ا ت ر م ذ ي ف ظ الله ت ج ه الله أمامك تعرف ف إلى ا ل ر العشرون عن ابي مسعود عقبه بن عمرو بن عمرو بن عامر ا ل أ ن ص ا ر ي البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن مما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا لم تستح ي فاصنع ما ش ئ رواه البخاري الحديث الحادي والعشرون عن أ ب ي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في ا ل إ س ل ا م قولا لا أ س أ ل عنه أ ح د ا غيرك قال قل آ م ن ت بالله ثم استقم رواه مسلم الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصري رضي الله عنهما أن رجلا الله الله فقال إذا المكتوبات سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت عبد عبد أبي رضي أرأيت عن بن أن وسمت رمضان وأحللت وحرمت الحرام ولم رمضان الحرام الحلال شيئا الجنة أزد أدخل على ذلك شيئاً أدخل أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم و م ع ن ى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أ حللت الحلال فعلته معتقدا حله والله أعلم أبي الأشعري والعشرون عن عاصم عنه الحديث الثالث مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي بن الطهور شطر ا ل إ ي م ا ن والحمد لله ت م ل أ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ آني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو يغدو أو رواه والعشرون السماء الناس نفسه مسلم بين برهان فبائع مبقها الرابع حجة الحديث الله تملأان ما ضياء فمعتقها الغفاري عن لله تملأ لك عليك كل أبي ذرن الغفاري رضي الله عن ه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أ ن ه قال يا عبادي إ ن ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي فاستكسوني ضال إلا جائع إلا عار إلا أطعمته أطعمكم أهدكم كلكم كلكم كلكم كسوته فاستكسوني أكسكم من من من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 فتضروني ولن تبلغوا نفي فتنفعوني يا عبادي في شيئا يا عبادي شيئا كانوا واحد ما زاد على لو أن أولكم قلب رجل ذلك وآخركم وإنسكم وجنكم لو أن أقى أن أولكم أفجل منكم وإنسكم ملك وإنسكم فسألوني في نقص صعيد فأعطيت مسألته م م ان ع د ي ي إلا كما ناسا ق ص ل أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا م إنما ثم أوفيكم فمن ومن خ خيرا ي يا عبادي هي أحصيها إياها غير ط إذا وجد وجد ن ف ه ر و ه من س الخامس ل الحديث ل م ا و و ع ش ر عن أبي ذ اصحاب ي ن عنه أيضا أن ناسا رضي الله أيضا أ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم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 قال رسول أ أكان ي في عليه في ت م الحرام م لو فكذلك الحلال كان له وضعها وزر وضعها رواه إذا كان أجر ل الحديث السادس م ا ع عن ش ر ر و ن أبي ه الله عنه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلاما من الناس عليه صدقه ة كل يوم تطلع يوم ي ف الشمس تعدل بين الاثنين ص د ق ة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع ع له ل ه ي البر متاعه ا صدقة و ك ل ل م ة ا ط ي ة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وكل وتميت إلى الأذى ل ط تمشيها ا عن ي البخاري ق صدقة رواه ا مسلم ل حسن د ي ث ا ل ا ا ب ع ع و و ل ش ر عن الخلق ن بسمعان رضي الله عنه عن النبي و وسلم ا الله الله قال البر ا ذ حسن عليه رضي صلى ل و ا ل إ ث م ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه عليه أن الناس يطلع مسلم وعن وابصر بن معبد رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسال عن البر والاثم قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمانت إ ل ي ه النفس واطمان اليه القلب والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك حديث حسن رويناه في مسندي الامامين احمد بن حنبل والدارمي باسناد حسن الحديث الثامن والعشرون عن أ ب ي نجيح العرباض بن س ا ر ي ة رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه ا ا ل ل ق وذرفت ب و ا منها العيون فقلنا يا رسول الله ك أ ن ه ا م و ع ظ ة مودع ف أ و ص ن ا قال أ و ص ي ك م بتقوى الله والسمع و ا ل ط ا ع ة و إ ن ت أ م ر عليكم عبد و إ ن ه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم ب س ن ة و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها بالنواجذ وإياكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار قال لقد سالت عن عظيم الصوم ج ن ة والصدقه تطفئ ا ل خ ط ي ئ ة كما يطفئ الماء النار و ص ل ا ة الرجل من جوف الليل ثم ت ل ا تتجافى جنوبهم ا عن ل م الا ج ع حتى ب غ ل اخبرك أ براس أ س ل أ م وعموده ر وذروة الامر م ه ق ت بلى يا رسول رأس الله قال ل ا أ الإسلام وعموده ا ل ص ل ا ة وذروه سنامه الجهاد ثم قال أ ل ا أ خ ب ر ك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله ف أ خ ذ بلسانه و قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله و إ ن ا م ؤ ا خ ذ و ن بما نتكلم به فقال ث ك ل ت أ م ك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أ و قال على مناخرهم إ ل ا حصائد وألسمتهم ا ه ا ل ت ر م ذ ي حديث وقال ح س ن صحيح الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر جرثوم بن ناشر رضي الثلاثون ناشر ا ثعلبة ل جرثوم عن بن ل ه عنه عن رسول الله صلى الله عليه الله الله رسول س و صلى ل م قال إن الله فرائد فلا تضيعوها فرض و حديث حدودا فلا تعتدوها وحرم تعتدوها فلا أ ش ا فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا ء لكم وسكت ت عن غير رحمة ح ب و ا عنها حديث حسن د ي ث ح رواه الدار قتني وغيره الحديث الحادي والثلاثون عن أ ب ي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إ ذ ا عملته أ ح ب ن ي الله و أ ح ب ن ي الناس فقال ا ز ه د في الدنيا يحبك الله و ا ذ ه د فيما عند الناس يحبك الناس ي ح ب ك ا ل ن ا س ح د ي ث ح س ن رواه ابن ماجه وغيره ب أ س ن ي د حسنه الحديث الثاني والثلاثون عن أ ب ي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والضرر وغيرهما ورواه مسنداء خطني مالك حسن م ا ل ك في ا ل م و ط أ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ف أ س ق ط أ ب ا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ل د ع ى رجال اموال قوم ودماءهم لكن ا ل ب ي ن ة على المدعي و ل م ي ن على من أ ن ك ر حديث حسن الصحيحين البيهقي وغيره هكذا وبعضه في رواه وبعضه هكذا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 لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. يكونوا ع بعض ا الله إخوانا المسلم د صدره يظلمه أخو المسلم بحسب يحقره ثلاث عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن ك ر ب ة من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب ة من كرب يوم القيامه ة ومن مؤسل يسر يسر على ل ا عليه عون عبد العبد عون الدنيا والأخرة ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والأخرة والله ثلك يلتمس إلما سهل الله له به طريقا إلى في في في في أخيه طريقا فيه طريقا سطره به ما كان ومن ومن الجنة سطر وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إ ل ا نزلت عليهم م س ت ك ي ن ة وغشيتهم ا ل ر ح م ة وحفتهم ا ل م ل ا ئ ك ة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه ف م ا ن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فلم بحسنة حسنة فعملها كاملة وان عنده ش ر حسنات سبعمائة إلى إلى ضعف أضعاف ك ث يا ر ة و هم بسيئة اخي كتبه كاملة بها كتبه الله عنده هم فعملها الله وان الراه ا حسنة وحدة سيئة ر وفقنا ا يا ن ظ ر أخي و ف الله و إ ي ا ك إ ل ى عظيم لطف الله تعالى و ت أ م ل هذه ا ل أ ل ف ا ظ وقوله عنده الاثناء بها إشارة إلى بها وقوله ك ا م ل ة ل ل ت أ ك ي د و ش د ة الاعتناء بها و ق ا ل في السيئة التي ه م ثم بها ت ر كامله ه كتبها ك الله عنده ا حسنة ة ف أ ك د ا ا ب ك م للتاكيد ة وإن ع م ه ا ك ب ه سيئة واحدة ف أ د ت ق ل ل ه ا ا ب و ح ة و ل م ي ك د ه ا ب ك ا م ل ة فلله ا ل ح م د و ا ل م ن س ب ح ا ن نحصي ن ه لا ا ث ء عليه بها ا ل ل ل الحديث الثامن والثلاثون ت و ف ي ق عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله تعالى قال من ع ا د لي وليا فقد اذنته في الحرب وما وما بالنوافل وبصره وعاده مما افترضت يزال تقرب يتقرب حتى أحببته عبدي بشيء أحب إلي مما عليه. وما عبدي إلي عليه إلي الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وعاده التي عبدي سمعه يسمع يبتش يمشي أحبه سألني لأعطينه به به بها ورجله كنت ولئن ولئن استعاذني لأعيدنه فإذا ترددي عن نفس المؤمن يكره وأنا أكره رواه البخاري الحديث م م الموت مساءته ؤ ن وأنا يكره البخاري أكره رواه ا ل التاسع والثلاثون عن ابن عباس عن ابن عباس ابن رضي الله عنهما أن رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله تجاوز لي عن أ م ت ي ا ل خ ط أ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث ر ابن عليه ابن عمر رضي ل قال رسول الله صلى الله ل ه عنهما ع أحذر وسلم بمن كبي فقال كن في الدنيا ك أ ن ك غريب أ و عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إ ذ ا أ م س ي ت فلا تنتظر الصباح و إ ذ ا أ ص ب ح ت فلا تنتظر المساء صحيح حديث حسن صحيح ي ن ر و الحديث ه في كتاب ا ج ة ب إ س ن ا ص ح ح ح ا ل د ي الثاني و ا ل أ ر ب ع و ن عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي قال و ل ق الله تعالى يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم إ ن ك لو أ ت ي ت ن ي بقراب ا ل أ ر ض خطايا ثم لقيتني لا لأتيتك ق بي شيئا تشرك ر ب ب هذا فهذا آخر ما صلى ي التي جمعت قواعد الله الأحكام هذا وصل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزى الله الشيخ الكريم الله عز وجل ان ينفع به وأن يطيل بقاءه في طاعته ويعزوها أ ن واياكم لايمانناك والعمل الصالح اقول و ا قولي هذا استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا إن الإجازة إن الآن يسمعنا للنوبية شاء شاء الله تعالى الآن إن شاء الله تعالى و س ي ق ر أ ا ل أ و ل ي ة م ر ة أ خ ر ى إ ن شاء الله تعالى لمن لم يسمعها إ ن شاء الله تعالى أ و ل ا يسمع الشيخ ا ل إ ج ا د ة ا ل خ ا ص ة ب ا ل ن ب و ي ة إ ن شاء الله تعالى サメトーマンカラーアッサーワアジャッツォーワサアッーカワワ اجازه خاصه للنببيه وباقي الكتب ايضا ان شاء الله لكم اجازه ا و ل ا قراتو العمليه اقرروا الان ثانيا 「あなにあなたはあなたの名前を書いてあなたはあなたの名前を書いてあなたはあなたの名前を書いてあはあなたの名前を書いてあなたはあなたはあなたの名前を書いてあなたはあなたはあなたの名前を書いてあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは アンサンヤンアルハディズ・ムサルサルビン・マハッバー。 よし。<音楽> イの言葉を言うと、あなたは ل なたの言葉 ي 言うと、あなた ك あなたの ك 葉を言うと、あなたはあなたの言葉を言うと、あなたはあ و د の ا م ع ا う والله إني の ح ب ك 言うと、あなたはあなたの言葉を言うと、في د はあなたの言葉を言うと、あなたはあなたの言葉を言うと、あなたはあなたの言葉を言うと、あなたはあなたはあなたの言 ا を言うと、あな ا はあ ل たはあ ا たの言葉 ا 言うと、あなたはあな َقُولُوا وَشُكْرِكَ اللَّهُمَّ أَجَزْتُكُمْ إِنِّيَ ذِكْرِكَ 私の言葉を聞いてみると、私はあなたの言葉を聞いてみると、خصوصاً ا ل, س ل, د س ل, س ل ح د い ث المسلسل ب ا ل ع を ل ي ة ا ل ح د ي ث مسلسل بالمحبة كما أ ج ا ز ن ي مشايخي ا ل أ ج ل ه الكرام كما أ ج ا ز ن ي شيخان المذكوران الدمشقي والمدخلي فزادكم الله علما وعملا صالحا وهياكم الله ح ي ا ة طيبه والحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد و ع ل ع ل ي و أ ص ح ا ب أ ج م ع ي ن و السلام عليكم و رحمه ة ا ل ل وبركاته الله, الله, الله, الله و بركاته نتصل به إ ن شاء الله تعالى م ر ة أ خ ر ى للوقت فما فلما ت ه ي أ الشيخ حفظه الله إ ن شاء الله تعالى سنعلن في غ ر ف ة الملتقى إ ن شاء الله تعالى في منتدي فعاليات غ ر ف ة الملتقى إ ن شاء الله تعالى و بعد ذلك إ ن شاء الله تعالى س ن ق ر أ عليه بعض ا ل أ ج ز ا ء الحديثية و ا ا والأمال وإن شاء الله تعالى سنتواصل ل و وإن ونرجو ئ م ن به كذلك م معنا التواصل والتواجد معنا إن شاء الله تعالى و إن ك طلب بعض ا ل إ خ و ة الكرام و المشايخ العذام أ ن أ ج ي ز ا ل إ خ و ا ن بالمسلسلات من طريقي فها ن ا ا ل آ ن أ ب و ع ب د ا ل رحمن محمد رفيق الطاهر س أ ج ي ز جميع الحاضرين ايرو عني بالمسلسلات وغير ذلك من كتب ا ل ف ض ا ئ د و ا ل أ م ا ل ي و ا ل أ ج ز ا ء وكذلك المصانيد والجبامع و ا ل ص ح ا ح وكل ما يجوز لي روايته إ ن شاء الله تعالى أ ج ا ز ت ك م إ ج ا د ة ع ا م ة إ ن شاء الله تعالى كما سمعنا في هذا المجلس حديث المسلسل ب ا ل أ و ل ي ة والمسلسل ب ا ل م ح ب ة وكذلك ا ل حديث المسلسل بالهنديين في غالبه وكذلك ا ل أ ر ب ع ي ن للنبوي رحمه الله تعالى وقلهم إ ن شاء الله تعالى يجوز لكم أ ن ت ر و ع ن ي ر و ا ي ة خ ا ص ة وماعدا ذلك فهو داخل في إ ج ا د ة ع ا م ة إ ن شاء الله تعالى وسنرفع هذا اللقاء المبارك إ ن شاء الله تعالى في ملتقى ا ا ل أ س ر وقد سجل هذا اللقاء إ ن شاء الله تعالى وستجدونه بعد دقائق إ ن شاء الله تعالى والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته نشكر الشيخ الكبير الشيخ ا ل ش ج ا عبادي والشيخ الحبيب رفيق طاهر الذي أ س م ي ه رفيق الخيري و أ ش ك ر كل من حضر هذا المجلس المبارك إ ن شاء الله عز وجل و إ ن شاء الله الشيخ أ ب و محمد الجعفري والشيخ عمر الحيدي يرفعوا هذا المجلس الكريم على الملتقة صفحة و ن س أ ل الله عز وجل أ ن نتواصل و أ ن يديم علينا هذا التواصل كي نتعلم ونستفيد من علمائنا وبارك الله فيكم جميعا و ن س أ ل ه تعالى أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم طيب ان شاء الله ب إ ذ ن الله أجيزكم, اجيزكم جميعا ب ر و ا ي ة المسلسل ب ا ل أ و ل ي ة والمسلسل ب ا ل م ح ب ة والذي ق ر أ ت ه م ا على الشيخين عبدالله وعبدالعزيز بن محمد الصديق الغماري ب إ س ن ا د ي إ ل ي ه م ا ومنهما إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ج ي ز ك م إ ج ا ز ة خ ا ص ة ولمن حضر هذا المجلس خ ا ص ة ولا أ ح ب أ ن أ ج ي ز اجازه ع م ا مجلسنا أجيزكم أو أجيز من حضر مجلسنا خاصة هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم تسليما كثيرا من يريد أ ن يتحدث فمعه المايك و إ ن شاء الله ب إ ذ ن الله سيتم غلق ا ل ج ل س ة بعد قليل فإذا أراد أحد أن يتكلم فليتكلم أراد كما طيب حاضر كما أيضا بروايتي أحد أن أجهزكم أجهزكم يتكلم طيب آآ آآ الاربعين ل ن ونستودعكم و والتي ي ة قرأتها اكثر م مرة على الشيخ بن محمد م على عبدالعزيز الشيخ ل ا بن د باسناده والحمد ي الغماري النووي ك للامام لله وصلاة س الله الذي لا تضيع ودائعه و ن س أ ل ه أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م لما يحبوه ويرضاه كما أ س أ ل ك م أ ن تدعوا ل أ م ي ل أ ن ه ا م ر ي ض ة ن س أ ل الله عز وجل أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م و أ ن يكتب لنا ولكم ا ل أ ج ر الكبير ر قدير الدكتور رفيق إنه اللهم ه على عزكم كل والجلسة زالت شيء ما ا مع ط فهو الذي ب د أ ه ا وهو الذي ينهيها ف الله يبارك فيكم فليس لي في هذه ا ل ج ل س ة ناقه ولا جمل <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه لعلنا أه نغلق الآن إن شاء الله تعالى ونرجو من ا ل إ خ و ة ا ل ا ط ا ض ل رمزي بن حسان وكذلك عمر ا ل ح ي د ي و أ ب و الحسن أ ح م د السكندري ومن غيرهم من المشايخ الكرام وكذلك أ ب و محمد الجعفري وغيرهم الذين سجلوا هذا اللقاء المبارك أ ن يرفعوه على صفحات الملتقى إ ن شاء الله تعالى وقد سجلت لك و ا ل آ ن أ ن ا أ ر ف ع ه ل ل ا ر ش ي ف ان شاء الله تعالى و س أ د ع و رابطه بعد أ ش ر ى دقائق ان شاء الله تعالى في الملتقى وشيخ ا ل محمد بن ع ب د ا لاشجع ل ه ل ا ب ا د ي موجود لدينا وهو يشكر الشيخ أ ب و مريم حفظه الله ل أ ن ه أ ر س ل الكتاب كتابه المبارك الذي حققه وهو كتاب ا ل ق ر ا ء ة ل ل إ م ا م بخاري رحمه الله و ا ل آ ن إ ن شاء الله تعالى يكلم الشيخ محمد بن عبد الله شو يعبادي مع أ ب ي مريم حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله 私たちのお話を聞いてみると、私たちのお話を聞いてみると、私たちのお話を聞いてみると、私たちのお話を聞いてみると、私たちのお話を聞いてみると、私たちのお話を聞いてみると、私たちのお話を聞いてみると、私たちのお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 يطبل الله ويعطهم وصحتهم وعمالهم بالخواتيم حسنا الله تبارك وتعالى يهبنا ونحن اذن نهبكم وانتم ان شاء الله ا ذ ا تهبوني و الشيخ زادكم الله ا ل م ا وعملا ج ذ ا ك م الله خير في هذا العمل、أوي. بارك الله في شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى و س ن ر ف ع هذا اللقاء إ ن شاء الله تعالى على الملتقى ونرجو منكم التواصل و إ ن شاء الله تعالى يكون التوقيت دائما هكذا إ ن شاء الله تعالى 私は Sheikh Mohammed ibn Abdullah であり、Yusulim alaSheikh Mohammed ibn Qasim al-Vahir, ourSheikh Musaid al-Husseini、Hafidahullahu Ta'ala、Yusulimu alayhima t a s s h a ويقول الشيخ ان الشيخ قاسم ح ف د ه الله ي ق ر أ علي أ ج ز ا ء ك ث ي ر ة و ي أ خ ذ من وقتي و ف ل ه ر غ ب ة ك ث ي ر ة في حصول العلم بارك الله فيه ويداه خير طيب إ ن شاء الله تعالى السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته و ا ل آ ن أ ر ي د من الشيخ م ص ع د ح ف د ه الله إ ن كان ل أ ح د من ا ل ا خ و ة اقتراحات أ و سؤالات ف ل ي ط ر أ هنا في تكست أ و على ا ل ل ا ق ت إ ن شاء الله تعالى كي نشاورهم في هذا ا ل أ م ر و إ ن شاء الله تعالى والشيخ القادل يفيدنا من وقته على هذا التوقيت إ ن شاء الله تعالى م ر ة بعد أ خ ر ى وسنتعين اليوم والتاريخ قريبا إ ن شاء الله تعالى ونعلن على الملتقى إ ن شاء الله تعالى وكذلك نفتح إ ن شاء الله تعالى في ملتقى ا ا ل أ س ر موضوعا خاصا للاقتراحات كي تناقش في ا ل م ر ة القادمه ة إن شاء ا ل ل ت ع ان ل السلام عليكم ورحمة الله、وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله ى وبركاته وبركاته ورحمة ورحمة ي ش خ ا الأفاضل هل الإجازات ستكتب وترفع على الملتقى بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا هل على وترفع فيكم ونفع إن ستكتب بكم كثيرا شاء الله تعالى الإجازات من قبل الشيخ الفاضل قبل ستكتب من حفظه الله تعالى و هو قد وقلني ب ا ل إ ج ا ز ا ت عنه و س أ ك ت ب إ ن شاء الله تعالى ل ل إ خ و ة الحاضرين و نرجو من الشيخ أ ب و مريم أ و الشيخ محمد بن قاسم بن محمد زاهر حفظه الله أ ن يدبنوا اسماء الحاضرين و سنكتب إ ن شاء الله تعالى ا ل إ ج ا ز ا ت لهم إ ن شاء الله تعالى ونرفعه في الملتقى إ ن شاء الله تعالى بارك الله فيكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه ة ا ل ل طيب أستاذنا الله ذ ن ا ا خيرا ونفع بكم وبرك لنا في الشيخ شجاع عبادي الله خيرا في عبادي العافية يعني ليه وبرك لنا شجا جزاكم الله الله بالصحة ونفع ومتعه بكم طلب هل هل ألحقتم أ ز و ا ج ن ا و أ و ل ا د ن ا في ا ل إ ج ا ز ا ت يروون إ خ ب ا ر ا جزاكم الله خ ي ر نرجو من ا ل إ خ و ة ا ل أ ف ا ض ل من كان معه زوجته أ و بنته أ و ابنه أ و أ خ و ه يسمع ا ل آ ن فل يكتب هنا إ ن شاء الله تعالى فندبن اسمه و مع اسمه إ ن شاء الله تعالى و أ م ا ا ل إ ج ا ز ة ا ل ع ا م ة من الشيخ الفاضل محمد بن عبد الله ش ج يعبد ا ي ح ف ظ ه الله لمن يريد فإنه له فإنه يريد سيكتب إجازة جزاكم الله خيرا السلام عليكم